سداسه من على السداسه اللي عن عباره اعبارة عندي. اعبارة عندي عن عن عن وقت وعلى اللاشاء والنهائيه ليكوا مره واحده ما بقدرش احدد بالظبط ايه ولا النهايه بالظبط ايه لما بتحصل على نيه الولاده او في سنه الولاده يرمنا لصاحب وزن طبيعي بس مش فول تيرب. خلاص ده مشكله وهيحاول مشاكل نفسيه وخلافه ومييش راضه طبعا ممكن نقول بري ماتور بس ده لو هو نزل معاه وزن مش لو هو نزل فول تيرم بس وزنه صغير خلاص برضه ما تبقاش له طبيعي طبعا لانه هيعاني من حاجات كثيره قوي من انسات ومشاكل بوزنه الضعيف الصغير لو هو برضه طبيعي ومفيش ثاني وميه ده اسمه سيت بيرس وليس موضوع ايه موضوع بس لو ده كل ده طبيعي انت حالتها مش حلوه برضه ما هوش ما هوش موضوع بس يبقى لازم الموضوع لازم يبقى لايك لايك ان شاء الله يا جابر بقى هي حاجه خلاص معقول لازم نقول كلنا لايك وكلكم تدعموا التعليم بتاعه كويس امم صوت فيسك بيقول بيقول كامله بنحمل ايه واحد هو ده لازم هو هو في الولاده شويه لما في الورمفيرس ومفيش تدخل في الورم البيس مفيش ايه مفيش, مفيش حاجه اسمها تدخل في الورم البيس بمعنى ان البقره زي ما قلنا المرات اللي فاتت البقره كلها نايمه عشان تسهل عمليه الولاده ودي مفيش تدخل نورتافيرس ده هي نعمله اوتوماتيك انما احيانا في بعض الحالات بتحتاج لهند الهد بنا نقدر ازاي? لما بنعملها ساعة بقى رفتيوريد وهي موهمة من هبس. الهد بيقدر بحوالي عشرة كيلوغرام جرام شد شاك. يقدر عشرة كيلو جرام يعني ما شدش اكتر من عشرة كيلوغرام تعرفها ازاي? لما ده نشد بمثال بتنبيقين بتاعة الجنود. ايه ده مساعدة يقول عليها ان ده مساعدة في نورمان بس. وإلا ما بقاش نورمان ايه? وإلا ما بقاش نورمان بس. فلما تعمل تنطف في الوصف حالة لها شروط يجب ان الشروط بنت اتوفر فيها. كون اهل الشروط? اول شرط من الشروط ان عشان ابقى اتدخل فيها. وتولي الملاد ده طبعي. يجب ان يكون في البيبي دي نورمان. نحنا بدو نبيع المقصات، نحن برينتيشن، نحن بوزيشن، ونحنا ببوتشا. نحن البرينتيشن عرفناه، بوزيشا، ببوتشا. الثلاثة يعني, والبوشن والبوشن والبوشن والبوشن والبوشن والبوشن يعني جاي في أيضا أيضا جاي أو بسترو هو على الجنب الجوه ويقوم سيرو برزنتيشن على ال 150 زي ما هو معبر كده بالولاد المخافوا من والصعوبات الا لما بيرب جاي في البرزنتيشن يعني بالرجله والراس كده انا بتعامل مع 3 اوبجكت عندي 3 حاجات في بتعامل معها الرجل والراس لما بيروح الجنين جاي في الوضع بصيده برزنتيشن انا بتعامل مع تكنولوجي مع اتنين اوبجكت بتعامل مع كان مع اتنين اوبجكت ده اللي بيخلي الاسطوره برزنتيشن في الولاده يعني لو بقى بتروح الجنين في صور زي ده برضه كده بس لازم شيف اما هنا احيانا احيانا وتوب على حاجه مش مستفه جداً جداً, جدا جدا بس واحد اتصرف وحط ايده واحد اتصرف وعمل لا. وحط ايه وحط ايده واوصحى الحاله الايام فجاب حد يحط ايده فلقى الرجلين جايه هنا كده لا الرجلين هنا لا الرجلين داخله هنا كده ما بدورش على ال الجنيه ده هو جاي مستوديو. عمل ايه? انشاد الجنيه يطلع ما يطلع عشان عقادة الامور. معين? لانه ما شاكش هو جاي بالريبنان الامنين والرأس فدور على رأس يعزيلها او او او انه احيانا الراس بدل ما هي تبقى كده على على الريبنان ده هون الراس جاي كده في جامب عشاف التعليق الامنين شايف عمل زيه? هو ما فحص الراس بس لما ما دي ايه لا الريبنان عمل ايه? راح شد الريلنج كده صراحه الراس عامله كده الراس عامله ازاي بقت كده وبعدين من غبائه فشد اكتر فراحت الراس رجعت كده بقى حصل في نطرنشن في الدنيا اتعقدت الحاله وبقت ايه وبقت حاله بسخره وقتها وبقت حاله بسخره مع ان هو في البداية لو قلنا الراس كده والريلنج كده ومد ايده كده ايده كده بس عدل الراس كده, كده شايف بسيطة جدا وشام جيدة اذا من الحالة بقى, بقى طبيعية جدا ما خانش ايه وشتين. ماتنون كده? فطبيعي اننا لما جاء حالة لازم يبقى لازم يبقى الجنين جاي في نورمال بي بي بي في الريزانتاشا موسيشان بوتشا بقى طبيعي. الريزانتاشا موسيشان بوتشا بقى طبيعي. النقطة الثانية النقطة الثانية الفيكساشن. اعود اصدقى اعملية الولاد يبقى الاول احب ده الاول اتأكد ان الجانين مجاي في وضعية فضعية الجنين جاي فاني في وضعية فضعية النقطة التانية انا هشيط ما اناش حاجة اسمع بي انا محميد ديه في اليكوة امس من جلت لقيت كده بس انا اتنمه واشيط ديه انا هتزهبك وانو اناش عارف هشيطين فاعفينه تيه كده هتشيط في دي. دي حاجة مش شايف عارفك لازم اسمت لازم اسمت لازم اسمت لو الجنين جاي انتيرور لو الجنين جاي انتيرور كده انا محتاج ان انا اثبت 3 اوبجكت يعني انا هثبت الرئتين والراس الثلاثه لو جاي ستيريو محتاج ان انا اثبت 2 اوبجكت لما بيجي الجنين انتيرور اللي هي متثبته الثلاثه اللي هي قشره الراس زي ما قلت كده الراس دي تروح كده روح كده او كده او تنزل تحت تمام يعني لو ممكن واحد يبقى الجنين لسه جوه في البطن كده ف حاجه الجنين مشدود الراس راح هتربلها كده فلازم اثبت ايه لازم اثبت الثلاثه اللي هم ايه الراس والرجلين الا الا الا, إلا, إلا, إلا, إلا, إلا, إلا اذا كبت الراس والرجلين في قلب بين الكتف الراس والرجلين هنا كده. او ممكن يكتفى بتثبيت الاه انظر بص بتثبيت الرقبه والرجلين في قلب البيدس يكتفى بقى المسافه للرجلين بس ليه لان انا لما اشد الرجلان مفيش اي مكان او هي أنا تمام وبالتالي لو يحصل. فرصة للراس مكان لما تثبت استراتيجيه <تصفيق> تثبيت <تصفيق> بقى نقول تثبيت الفيكسيشن بتاع قد يكون الفيكسيشن بتاع رجلي بتاع الرجل رسلاسل او بحبال يعني انا مربوط وثبته باللمه بثلاسل او بحبال سلاسل طبعا لازم انها تكون حاجات متثبته مفصلصه وبحبال وكده سلسله الولاده دي تبقى مش حاجة ثلاثة صغيرة. وكل فترة كده فيها اه? فيها واحدة كبيرة كده. فيها الموت فيه فيه كبيرة. ده ايه? دي معمولة عشان اعمل بقى النوم. اعمل بقى النوم. يعني ما اقامل انت عشرة في السلسلة دي جيدة. اه? واعمل ده اخل ديني هنا كده. واعمل كتير او صف. صف او جد صف. صف. انما انه دي اه. دي الكبيرة معمولة عشان اعمل بقى. نور. اعمل ده. لو بصل على السلسلة دي هتلاقي انفتحك الولا دي فيها ناحية كوكير وناحية كوكير. كوكير ده معمولة ده معمولة عشان لما ما على الرجل. يبقى كوكير دي لفة على الدوران بتاقريبه. يبقى ماشي مع ده مع الدوران بتاقريبه. كنت شايف كده. هو ما خبطش على الحركة. او العكس بقى لو انا عمل ده كوكيرس جده. وانا لو انا رغبت هنا كده رغبت عن فليكس والاستنسور كده ممكن اضع تيمتون او حفها اكثر عضم زي ما هنشوفه بقى أمام كده؟ تمام لما يعمل لوت لما يعمل لوت انا لي الناحية الكونفكس شايف الناحية دي؟ ده الكونفكس لفوقتك ده اه؟ ده الكونفكس لفوق انا اخذ الكونفكس اللي فوق اعمل لوت منها كده كده بقى ايه بقى بعد ما عملت نوت بقى ايه حصل بقت الناحية لما عربت على جوجه ايه? بقى الكونتير ما هي اللي على بطنة من دي وبالتالي ما كانوش اي اول ما تروح على ايه بالشكل ده كده اللوب ده بالشكل ده كده ليه بالشكل ده كده لما اجي ادخل الفيديو كده, كده. اللوب مشبته على ايه طب واحد يعمل عامل اللوب هو في البلد وحاططها كده اول ما يجي دخلته المره السلسله دي بترجع ورا على ما يوصل كده ايه اللي تكون دي بقى ناشي على كده نثبت ان هو انا اثبت ازاي اخلي الهام دي السلسله كده شايف كده اول دي دي معنى ان بتدي الرباط متعلق اللوم متعلق فين لما انا ثبت لما انا ثبت لازم ان التثبيت او اللوم اللي انا عملته الرباط يكون فوق مستوى الفكرة فوق ايه فوق مستوى الفكرة يعني لو هنا يعني هنا ده كده هنا الفيكتور ده انا ننصل لدينا واحدين بس الوقتات الجانب ده مش مختلفة. لازم اضباطي في المستوى اي تجيب. لان ده لأ انت الفيكتور بعريض والديتك زي تقول ايه تحديد ايه تبس ايه تبس ايه لما ايه تبس ايه تبس ايه تبس ف... لأن دي اسمها الرصص صح لان الماسه فأي حاجة هنا انا وانا لما اجي ورا شكله او فوق الفيتو عشان الحيوان بقى وصف الحيوان لما اجي اثبت فوق الفيتو بعمل ايه لما بضغط في حاجه عريضه قدام اللي هو في حوش الحبنة والسلسله دي ايه اللي واحد الحبنة الرباط المقامي فوق الهيفتو الرباط محمد الروباط فان? فان الفيكتلوب؟ <تصفيق> ده <أفنا> عمتك <عندك> الفيكتلوب؟ <تصفيق> ها؟ فان عمتك <تصفيق> طب <فضع بلو>. <تصفيق> <تصفيق> Yeah. <laughs> معكم دي. او على الـ على الـ على, على التنطن فتبتعه او تعمل مشكلة من اللي هيك مش عارفة مش. النقطة التانية. لما لما انا بقى شدي. لما انا بقى شدي. شاف انت مسلا لو تريد بقص البطن كده وبقى شدي. وعايز اطفع لفوق. لفوق. هورا شدي كده. شاف يا <تصفيق> واحد يجي شد في الرجلات يقول لي احصل الرجل فاني بس الرجل فاني قلت نسلي حصل فريكشن فعل شي شافتي تبقى ابتع فوق كده ما عرفش ابتع فوق سمع الريب ده حصل لها فريكشن وقامت الواحد يتبقى مش يعني الجماعة الشلدات شمال فالقومي شد حتى من البركسن في الور بتاع الروتس تقريبين <تصفيق> الشيء معاوشي تركيبين جدوه وكلوز بتاعلي الثانين في الحتة وتصدرها في تنب الورد بتعملها طب؟ وبدأ من المريكة السلطان عشان يسير منها في صدق لتنبصل الهدف في الورد بتعملها في إنما لما تبع العودة تحت إذا أنا هعمل كنتم بتاعتي البلد هعمل كنتم بتاعتي وبعدين عندما أشكتهم عايز أطف لفوق كده شايف هنبت التنب عايز أشيله من أسفله ومين يرفع ال فوق الشقة؟ بص ما أشيت من الخلف كده صلاة، أشيت كده فوق وعايز بعدين نسأله عن ال من هذيك أنا عايز أرفع لفوق كده عشان أديه في المجلس وبعدين أشيت كده وبعدين أشيت كده أنا سويت الكلام ده، وإذا جاء هذا الكلام ده 국민 برای در س Adsت هاجه شد كلمة ملتابن يعني ايه؟ يعني بشد تريد كده لأ انت تخليك سابق هو كل واحد في حاجة الساعة بقى هشيك تريد ده؟ واحدة واحدة نازله يقابل السباق ده مش شرطه الرول ده قدام شويه وبعدين الشد دي الشد دي يفضل على نفس الوضع يعني مش شلت شده وسيبه لا ما <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> مصر. كده طول كده لا لا هشد انا كده وابطل شادي اهو اوكي ابطل دي, دي اللي وبعدين يجي للمسجل السيسسة انتري للمسجل دي يقوم يشيبت دي دي كده خلاص? اللي حصل دي بقت سابقة دي تبقى اللي حصل جلوة المشروف ضر بتاعه حطرها شوارة وبعين نفس الكلام وقت بسابقة كده وقوم مشيبت دي كده دي سابق دي واحدة لحد معم ده لحد ما بيستو فاشا مشروف من قلب عضل البلد تشاول على الين يوم كيف? اوه الشلطة والجاعة تعدي تقومها يا طبعا وزاك ايه ما احبت معدي مكتة دايات كاملة ايه بتنشي بجابك كده. هو ده اللي انا بعمل ده اسموه ايه? اسموه ايه? اه? مش عاوك اكتبه انا عشان تيجي تاني. اه? اه? اه? لوارد يعني هي تركشن اعترنات يعني دي ودي ودي بحظ مكان ويبضع سواني اعترنا الفركشن فضل فضل تثبيت المشهور قوي والقدر جدا جدا جدا هو تثبيت الخطه على طول فكانت التاو على طول يبقى انتم عارفوا الشطار دي على تثبيت ال بس بيت من صعيد ماتيوريتي الماتيوريتي في ال في المينوبول في فيه أربع سنوات بزيم كبير على روجو روجو ما العجل الماتيوري المولود طبيعي يعني المولود عن المفوتين وألا يصيره برنامج لما افتح البلورج هو كده اللي بيش افرد من هكذا دي اقول ايها اقصرناه برابطة يعني ميلك طالب دول بيعتبروا اداة التسبيل ان واحد بحبل مش عطاره عاوز تقول اتعاوز عاوز تقول اتعاوز اتعاوز ده بعمل ايه ما في الحبل مش سلسلة بقى عشان اقصر شلفة هو معمل البلوك هنا كده والعودة تبقى تاعة ادخل الحبل كده في البط واربط والعودة تبقى تاعة العودة تبقى فاني؟ تبقى في الانطر mandibular space لو خطت صبع هنا كده تلاقي ايه soft tissue لما اجشت لما اجشت الحبل كده العودة تبتتقى على ال soft اللي ما بين الطورة بتوع تمام؟ واحد جداد وواحد بيكمله غير العودة بتبقى في النص مشكلة الرابطه دي ان الرابطه دي ان في حالات كتير جدا جدا بتهدي الى كسر الفك ده بيدي في حالات ولاده بيتاخد واحد ونص جنبها او الصدر السبابه ليها او بتاع يقوم عمل ايه راح رابط الدور جوه واما النسب بيربط بيربط بحبل القهمنشه عارف الحقه الوفيه عامل بالاسم ده يدرابط كائنه بيتبع في الانسيكيه ومعالك واحد باطل يشن يجدي طرع جدا الوقتها مجددا وطرع سنناه بتنكتها بصورة الانسيكي تدعني ده, ده, محتاجة. ده محتاجة. في طرع باظت عين حتى لو نزل حي حصل انفكشن في العضل العضل يبقى اتمرصورة بتاع المنزل البيان وزيادة وماش عارف يطلع المهمة في معيه ديها بيموت فالرابطة ديها الموجودة ممكن أن انا اربط لاو لاو لو انرجينين ما عندوش مشكلة ولا عادي بس انا على الربطه والحبل فيه عشان اثبت الراس ما تروحش لا كده ولا كده يعني انا ماسك الحبل في دي انا عامل فيه وبقله بجد والناس بتشيل من الرجلين عشان ايه افضل نوجه الراس ما تروحش شمال ولا يمين ما فيش مشكله برضه انما لما بربط اوتر حبل شد بيحط الحبل على كتفه والشد ياخد ايه ياخد الفك اللي تحت ويمشي كده لا طالع ورا نازل على وبقى العمل هو منها من غير اللواجئ المقصور المعرض هذا. إنما في رابط. أنتظر وأأمن إنما عمله شكلنا حسن. عند السواق ربطي الحبل إحنا طالعه على البيلد كله كده واحد البيلد بص الراحه انا لو برضو الراس تقوم الراس جايه وبتنزل تمام خلاص الفلتر فلويد لما لما في نزل الفلويد والله بنطرد نزل والطش على فين بقيت الفلويد انت لما الخوم مالي يقعد اولين وتساوي نص على الارض فين بقيه في قاع النقره في القاعد يوترس اللي بيوكش عليه اللي بيوكش على لو هو جاي بستير لبرزين فاشا. وقوموا راسه تحته في القاعد يوترس وقوموا يعملها. وقوموا يعمل ديني صباح في كافل. انما هو طلع برا فهم? طلع برا فوق, فوق. فوق. فوق في البطل. في البطل من الدم البلدس وقالا بسهده الراس عشان يتبه. ثانية الحاجات دي لو ان واحد يعني وقت اه اه عنده تكسبين جنس ما انتفوتش واحد. يعني انما انا وصلت انا راسه سافرتها ومسافرت الموضوع اي انا واخد شبه ده والله عارف في بقى في البوشنز يا يكون البيدي طويل يا اما نعمل فيكسيشن لو كان كده يبقى ثلاثه لو كان في اونت والتثبيت ازاي قلنا لو كان دخل البيند سوانتيلو مفيش حاجة لتسبيت ده لتسبيت الرابط دايما دايما لما بيبقى فيه حاجه يعني انا لما بربط الرجل يابد ان يكون الحبل مباشرة على الرجل. معنى ايه? بمعنى ان انا مربوط الحبل على الرجل هنا كده برحام المريض. ان انا عاوز يقوله انه ما يباشر فيه تن بريد ما بين الحبل والرجل. ما فيش اه? ما فيش بقايا من فيه تن بريد ما بين الهي? ما بين دي. الحبل والرجل اه? لان انا لبمرض وبعد نوصل من الرجل وابعناه. اوصل للرجل كده ومعانا وربط الحبل وقع شيء توفيل فيتر من البرين هنا كأن حد ما سعل لما واحده مش عارفه تقول له هو شكله يقول لك بسوها فيكس تفك الدنيا لوحدها لما يبقى في فيتر من البرين هنا كده وبعد ما وصلت للرجل والرباط وبعدين واحد يشد هي الحبل طالع هيحصل سلييدنج للحبل من على الرجل يبقى كونتر انديكيتد او ابوينت ان انا اسيب بقايا من الفيكر ده على الدين على الرجل. على الرجل. على, الرجل. على الرجل. يعني مره ماشي وانا بشد ان انا راعي الدين في الاكسس الدايركشن بتاع الشاد الدايركشن بتاعه بتاع, بتاع الشاد يعني المولد مهمه الاول ان هو يحدد ايه ان هو يحدد انا هشد في انهي اتجاه لما تيجي تبص على البهره على الضارة على الضارة تلاقي الجنين جيدا هنا تحت في الضارة. انا انا مرة ربط معياتي مطلوب ايه اللي بواجه? اللي بواجه هنا الشكل في الاول اطلق. يعني انا هاي يشد من الضارة كده يشدها لاعلى بحيث اطفع الجنين يطلع عليه على الجنب البرم هنا دي. ثم في اسماء مرور الشكل ده كده يعني انا بقول اللي بشد انا اللي ايدي بقوله هو بشد له اه شد الفوق يوم يشد الفوق اول الجنون ما يزمع هين هو عمل اه ابدأ شده اول الرأس ما تظهر ما تظهر ما شده اه ده, ده في اتجاه الباني لا ده مورد بسمح للبضل بتاع الجنين كده الجنين يتقوص على حضمة البيزنس كده ماشي عافية متى جده يعني جانبه عندما يطلع من البلبس كده يبتنع على البلبس يبتنع كده كده لانه بطنه تحت يبتنع تحت هنا وزميه هنا كده. مقوس على مين? على عضمة البلبس. بل اولا شكت افر. ثم وصم ايه? ثم دا والمور. لما ايدي واحد انا قد اخلونه شوية الجانب تحت عضمة البلبس. وبعدها قابل احباره وهو نازل في تحت كده وعمل يشك تحت. مش هيطلع بل هيواجد تنيني للصوص بالسلام مع بعض البلد المصنع الشد عامل ايه؟ بيريكشن بتاع الفيديو كامس اللي هو ايه؟ اللي هو قبل ثم افرددس ثم ايه؟ ثم ايه؟ ثم في اتجاه دي شو بتاني بقى ما انا شايتهايبش؟ في اتجاه الدير بتاع البطر في اتجاه ايه؟ في اتجاه الدير بتاع البطر نفر من الشد بفكرة تانية و قلنا هو كده في اسنايك كونتراكشن زي بتعمل ايه بتعمل وبعدها ريلاكسيشن وقلنا فايده الريلاكسيشن ايه نعم هي ان بتعمل كونتراكشن وبعدين دي ليه عشان السيركيوليشن بتاع الجانب دي مضغوطة في البيت باليوم كده. عام ايه? عام ضغط على طبرايك البرانتزل. فمتوضح الدم. يحصل اللاكساشن يوم الدم يرجع تاني. وهكذا يومنا لو فضل النظام كده الجانب ممكن يعيش لها لفترة اضواء. ده اللي لا يجل ان انا اتتبعوا مع الشاب. ان انا اعمل ايه بقى? اشيك في الوقت واريح مع اللاكساشن بتاع مين بتاع الوقت. مفهوم? يعني البقر لما تيجي اهو ما اشيك اساعد معنا. زودت أنا فوس على الفوس وقال له تأكيد بتاعه. لا يحد هم لا على ما رأيت فدين يبي تلاتة أو ثلاثة يشتم يفضل شديد باستمرار. دعم الموت من موت الجنين لأنه بيدضغط الأضلاع على براز بيزك على بيلت البريم ويتاعيوس عن الموت لأنه بيسرع السيستميشن بفترة طويلة قصيرة. و <تصفيق> انت طيب أنا كل ما صرت على ما يجي الكلام اللي هيده وما والله. دي من القرص في الفتحة على البرد والله يا بقى ما حديده ومكون مباشرة على البرد. عشان كده عشان كده مهمة اولا في اسماء الولادة ان انا احمق بنانية بتاع البارد من اللي هتصوروا بكم. ان انا احمق من اللساشة او احمق حتى من الاه من البارد. بايه دي فلاد هند. بايه دي اه? فلاد هند. فلاد كده لو انت والجنين جاي لما بيجي يشد يوم البطنه ايه تتفتح لفوق او يحصل فيها سيشنر ايه الحكايه او اما انا بايدي دي بفلات عارف ايدي كده فوق راس الجنين عارف بايدي كده وفاي فوق راس الجنين يبقى بتدوس على هنا على ايدي كده سواء بالاثنين بيداني فين او بيد واحدة كده ايه اللي حصل لما الراس تضغط على ايدي وزعت البريشر على المحيط الكبير ده بتاعك ما اصبحش مركز عليه على, على الدولة الكمشف فقط يقول يطعب ومنما بعمل ايه كده ايه دي كده والبنين معنى تحتها ايه برحامات سواء بوان فلاد هند او بإيدي كده. بإيدي على البنين بوزع البنين فين على كل على كل الضلطة او مرنعها من ايه بنيه الان ايه او او بيه احبوا في الان ايه ده بالنسبه للريكورشن في اسماء الشجر حد له فيها حد يا بقى هو هتدخل انت هتدخل عشان اقول ان انا هربط واشيل وواعمل فوق وتحت الكلام ده قلنا قلنا في المره السكشن اللي فات ان الرولنج ستيج بتاخد كم ساعة في الباره بتاخد مثلا 3 إلى 6 ساعات وقلنا 3 فين 3 فين محمد قلنا 3 فين قلنا 3 فين قلنا 3 فين في, ده في البلوري ده يا راجل حرام عليك في البلوري اللي هي أو البرايم بيرس سيبه يقول بس قول ها. قول انت بتقول صح اللي نسيت ساعات في البلوري يعني ثلاث ساعات في اللي ولدت أكتر من مره اللي هي البلوري بيرس تاخد في الاوبننج وقت قليل في حين ان البرايم بيرس ده رشوه <تصفيق> سكيلة. مش قلت كده شال صاحب تحقق محمد اما طلع المره اللي فاتت في السكشن طلع مره لقى شويه ناس حواليه هما اللي تلموا مش هنجو لازم اخذ حقي يلا بابا في عاوز وكمان شويه بقى يا اسطى عشان طالع يا دكتور قلت هاخد حقي بس ما قلتش للعمال منصور اه قلت يعني انا متابعينك من هنا شاء الله اعلم بقى يابا بس ما جابش طب غلط الروتين مش كتير من ثلاثة ل 6 ساعات هو 3 ساعات الحيوانيات اللي ولدت هفتاد المرة ومتعودة على زيانيش في المتاة. وولدت مرة والتنة وتاتة وضاع فرق يهون يفدق ست ساعات في في البار اللي السابس بتاع اول مرة هيفتح. واول مرة هيفتح. واول واربع يستجيله ونكون الاكشن هو عشان كده لما اللي تزين. اللي هو لما تزين عن ثلاث ساعات او ست ساعات يجب انت هنا فيه مشكلة. عندنا حالة اطورة تتشبه مع الحالة دي اسمها no service. اسمها ايه? no service. اسمها ايه? no service. اسمها ايه? No, no service. او اسمها ايه? ايه بين دي دي? لما تيجي تفحص لما تيجي تفحص هنا اهو ذلك مثلا انه في اول فحص لما انا انا عباره قمت وصاحبها استدعاني اروح افحص لقيت المستربكس مثلا يسمح مرور وال رحم وحاله اخرى كنت على وقت وحاله اخرى ثانيه يسمح بمرور وال تمام ما ينفعش يا عبد القرار يعني انا رحت البقرة الوقت يتم مهد ليس صرع عليها حطوة ايه دي ايه دي ايه دي يسمح محمد محمد من اللي يسمح بمروره وان يسمح بيه بمروره ينفع ابقرار من الخطأ جدا نفتب القرار هذو قرار تقول ايه ما ينفعش لازم اعمل دين شيء ابدو بقع واعمل لما اعمل بعد ساعتين مسلا او بعد ثلاث ساعات او بعد اربع ساعات اولا ايه اصبح السيرفكسي يسمح منهور منها، ها? ها؟ وبريبلي من قلب منهور. ساعتين. هنا نكون قمنا في المرات اللي فاتت. انه لو الانانتوليكساك ديه اللي ربشك. لو الانانتوليكساك هي اللي ربشك. فممكن ننتظر انتظر على الانيوة. ممكن انا ربع ساعات وست ساعات وانيوة ساعات قريب دون تدفع. مهم ما هو ايه? مزاوة البصير. ما حدش ادخل الانيوة اما لو الانانتوليكساك. يا لرابشر ما ينفعش الطاقرة بعد ساعتين يعني لو تانيو تكسب رابشر الجواز الثاني ونزلت صار الفريد يا رجلنا ضل ساعتين عد ساعتين والبارا ما بديش يا ربه يا رجل كده في مشكلة النقطة الثالثة النقطة الثالثة وهو بيمنع مرور الجنين، أيضا بقى زيارون الموضوع اللي فاتح ولفي أنا ها ممكن تلاقي المصد على التور على التور كده ده معناه، ولفي إيه المفليكشن، الجنين محتاج مساعدة ومحتاج تدخل من طرف روس عشرين دي أربع حالات ياجب الله تدخل في القدوس على الفيئة دارون، ده غربارة الرمات دي انا لما ادخل المباراه كلمه يبدو بعض الاولاد متواشرضا بيكتب الكاف والكاف للدور وللجنين للدور او نعصر اخطافيه. وفترقوا يعملونه مشكلة دي انه هو النبارة وسبب. وبالليل او دايما بيرتشفوها النبارة ما نزلتش البلاسينة. فيها تنشى البلاسينة. يستفعى بطول تاني يوم اللي ولدها النهارة عشان ينزل البلاسينة بتاع النهارة. ويدخل له عشان ينزل البلاسينة ايه ايه هو فرق ده. ايه ايه ايه ايه. معاي? اللي لازم ليه ايزا مياشا نبارة بعد البلادي عش علشان اشوف سجن في احيانا احيانا ممكن يبقى فيه بروح جروح تمام جروح هذه الجروح قد تكون نيسريشن حاجات كده خوش وعماله ترشح زي يعني حد بتخربش بتخربش و بيجيب دم و بيجيب دم وكده دمجي. او تكون بالفريدنج و او تكون او تكون بالفريدنج و الفريدنج و يعني ايه يعني, يعني لما تدخل ايدي لما تدخل ايدي دي تتعدي بره الفشاينه وبره دي ده ما يعني أنا جاي افحص البقره جاي افحص البقره وبعدين لأنني مثلاً من خلايا أو بعدين ده السيرفل بمسيكية أنا مثلاً في الخلايا لا إيدي بتطع بوقت أو في السيرفلس ألاقي إيدي لطلع في الاتصال. أو في اللوترس المهم هذه البرفريتن وومت الفنترى وان الوومت اللي هي فينتر وان تبتبقى هوبس كيس أنا بقى آل حال لما لأن أولاً تبقى ومدي إيدي لايقفها البرفريتن ده hopeless كذا عوده للتبعه او ان الناس تسيبها تمشي بعد ساعتين النوع اللي هو ايه في اللوميت ده انا خسرت ده هيخسر في الباقه انا هقرر ايه الدور سلاترا 1 والاخوه الدور يعني اللي فوق دي والبورصه والدور سلاترا دي, دي, دي بروجنوزي ان تحتاج لاب ناين دها كامل إيه. براين سوتشل إن أنا أخد خياط وأدخل هو أخلط خياط الخياطين عشان كم معطوع أو السيرفس أو حتى اليوترس فيقطع عشان أروح في إيه اللي داس. أما لو بنتاب فادام واللياسين ترى وتحتاج براين زين زين زين مكتوب إنه يادين إن أنا أدخل بروفنكت جون لادوود. وده حاجة على طلب. الواحد عن طريقي هادي عن أنا أحط لأي ديسبتيد أو أي تاناترويد أو أي أي حقيقة تعملها سواءً ديسبتيد أو أنترودونا كل الناس شغالين بصفة ساكنين ولا بيرفع أي تان وبيعملون في الكراتك وبيعدلون الرغبات اللي موجودة بتاع البارا هذا ما نقول ديسبتيد أو الطاعون أو ديسبتيد وخلاص كل التلقلات الجين كميز في قلب اليوترس أصبحت الواقع مبنوه عقودة الوزيادة من 11 إنما الحرارة بتاع البحر كل 12 ساعة ومتحالة الاتفاع ومبنوها بروتس مكتر منتبينك زيرو <تصفن> ميلوش في الوزيادة هذا تبنيها سيستيمة الوزيادة وزيرو باسم في الوزيادة هذا مبنوه معهم إنه في الناس بس عنده الناس اللي عم بكون تنسى بالدرعشر وبيتحلل الجبل ولو فيك إنك عايز تجيب البارقة بالجبل من الأهمية إن الجبل دايمًا مش عن ناس مثلا جونته مايسن وتعود 38 وثلاثينه فزي ما عندنا من الجبل تنسى الحرب الجونته مايسن فالحرب بارج الجونته مايسن وتعود تكشف على الجبل تلقي ثمانية وثلاثينه فيه جونته مايسل عايز والبارج من كل ثلاثين كانوا في, في, في اليوم في 30 يوم كذب طن جرام طن جرام طن وبالتالي الكلام الصحيح ان سلامه الصح يعني اننا ما ينفعش احط او اي كان او في الحته او اي حاجه, حاجة على طول اخذ النوتراس واعالج الحيوانات سسمنج في حاله ارتفاع درجه دول الوظات الحيوان اللي استخدمه يكون ايه؟ يكون سيرو ماسن في الدم. زياده؟ نعم. زي ايه؟ لازم؟ اه. نعم. حضرتك بسالني سيفت فورو. سيفت فور جلاكسيد. نعم. دول الاكسيد. <تصفيق> انا قلت ايه؟ اكل سيفت فور. السي الاكسيد ده بتاع التنفس ده اسم من منتجات في سيفت فور. <تصفيق> السنتر فترة للاليت بيجيب باهي انفعي الاولي سيت هو ال 64 ده 3 في الاكسيد على ال 6 فوق السرعه ال ولا جرعه 2 ل 2 كيلو بالكام بقى طب كده انا هكتبلك عند ربع انا من... هكتب امم او من تحت ممكن لان دي من منك او من عندي من التنينات وعند فاج انك يا راجل يعني احيان كتير ويبقى الجميع من الشد على شد بطة طويلة او الآخر فعمل في الملاد نازل كوماتوز كوماتوز شيء ميت كده يعني نازل ما نتحرك نازل ما نعارش نازل كده دادت كده مهم انا اولا اقام واحد ان انا اعمل اندقشة كلمة اندقشة اندقشة معناها او او المعنى أنت أصحح أنه اسمه resuscitation with a God اسمها ايه؟ resuscitation with a يعني يعني إعادة الحياة يعني جنين من هذا الميت وإنت بتريده الحياة أو بترجعه الحياة على وشك الموت يعني عشان تعمل ليس هستيشاً لكارفة وأن درشان في السويل أيشاً ساعة ترأي دولي العظيم عشان تشراك بس <تصفيق> يا لا الله لا تترأي لا تترأي بس لو انت قلت له ده محل جراح قلت للدكتور لك ابعثه نص ساعه ما لا لازم يقول لك عارفه انك لازم ايوه الصراحه انا مش مستني نفسي ارجع لو هو لو يغلط لو يقع والله العظيم والله العظيم والله العظيم تحاولي بالظبط تصوري ما تيجي تعمل نيسا سطح شن الكاف الكاف. يشتكي بساني. أول حاجة أول حاجة أعمل يعني على الكاف على الكاف من اليرقان ببواسك الراس تحت والريزير فوق ده بيعمل ايه كل المحاولات اللي انا اعملها دلوقتي واللي انا اقولها عاوز اضغط على الله بحيث ان هي اضغط عليها تقوم تعمل اسبيريشن سوري السيموليشن سياراته سيمولر عشان تشتغل بضغط على الله. دي اول طريقة ان انا اوظ على اني بضغط عليها ازاي لما اقلب الجنين فوق كده تقوم الفيزره كلها تاه تضغط على اللولب تضغط على اللولب وكله او او ان شوية اسفرو واعمل مساج للجنين كله كده او نشف السنتريشن او ان بفلاد هند والجنين نام كده اهو بفلاد هاند وعلى الشست واعمل بيه في فلاد هاند اضغط فيه انا ممكن ابق معها وعامل حسه وبتاع يقوم واحد يجي على سدر كده ويعمل ايه ويضغط كده الضغط ده بيعمل ايه بيخلي الرئه تنقبض وتنبسط القوده كده ويحركها دي عمليه الايه النصب <تصفيق> ليش؟ كل دي انا لو يعني لو عملت حاجة وجابت نتيجة خلاص مش نشاعده اكمل يعني نعملين كل الحلبة بتستجيبش فهو ما عملوا حاجة تانية أو او إنه يل فرن وحركها forward the door الريم دي كده أنا ما حركها كده لما حرك الريم كده طبعا عضلات كل شخص تقدر تحركه من هذا برضو حرك المبنى من هذا المبنى الشيء الحيوان اللي ياه ما بيستجيبش وما في يبدو مية ساعة وأعمل سوينج لنعيد نفوص أفنظرت الله زي أي حد وقت لو رابش رابش رابش عين يوم وراح مثلا فوش واحد هوات وراح فوش واحد وعمل ميح صروا ايه شأنه صروا يا محمد يفوق يبان تا عاوز تبادي يوم نفوش شهير جديد يعمل تين سبايراشا يعني لو أي حد مثلا مية فاكة ساعة عمدت عليه يوم يعمل يوم اسمه ليش برضو تحرك او كمل اسمه ليش او السلم مفيش يوم ببيس و بسترون عدقاش عدقاش رزو وادخاره في المسر كده يوم يهلي بالسلم سلمان بيندي احيانا الناس في بقلصة اصلا مباطل يوم يميب هل يحاجر حاجة مش ألم تلك او قلم تلك ودخارك مباشر يوم يعمل ما يوم وهم ولم يمشي قدر اسبوع يوم مواجه صح؟ هو ده نفس الكلام. في الوقت نوزها مجاكوب وفاو مجاكوب وفاو مجاكوب بابا ما استقبشي اقوم في حاجة اسمها كيسينج وف لايف قبلة الحال اسمال اسمال كيسينج وف لايف تعمل ايه؟ تقفل بوق العجل تقفل بوقه وتخط بوقه على مغيره وتنفخ هواء ايه فايده التكسر والفايندز ان انا بحول الكربون بدل باكو في كربون ديوكسيد ويقوم يعمل برضه السيميوليشن للسيارات في سنتريه ايه تشتغل اسمها كيزينج اوف حد بيعمل حث او عروضه ويشد الناس كل واحد بسخباته مناخيره اللي يمكن يفهموا برضو مش مش عاوز ومسخة أو عاوز عامل الفقر وكارب من مرسلت كل مرسل لدولة دنافع لدولة دنافع. أو او معقل وكارب ديكستيمولات او معمل ايها؟ كارب ديكستيمولات ابسط ممكن اعمل نوع على زنانين او مقرومين او حتى الناس مع القرومين او المقرومي الخرط ديكسى بيسى أسرع طريقة في العقول ايها؟ أسرع طريقة اللي حقه يوصل بسرعة. <تكيل> <تكيل> اي بي? والله <إيس>. <تكيل> <تكيل> <تكيل هنا هنا هنا كعيد لمولود لسه يمكنني بصابة حين هو انترابينوس. انما الاسرح انترابينوس انه نحن هو ساب لينجوال. ساب لينجوال. اضفع لسان اللي او رفعت لسانك اللي موقع هتلاقي تحت لسان ازرق. ازرق ليه؟ لانه في بليكسس راهيه من البلاد يزم. احط تحت بتاعتي للمسالحين كده دايره على القلب اسرع من الانترو في المسائل دي يبقى لحقنا من من ما جابش نتيجة اخيرا في العود الباليه والجوي ونهارده لسه بس الضربات بتاعته بسيطه صح او نعمل او نعمل التراكية الانتيوباشي يعني عمى التراكيسهم افتح هنا في التراكية ودخل المنبوبة ودخل اكسوجيم ادخلوا لها اكسوجيم عشان ما تسأل اسمها سمعها, سمعها التراكية الانتيوباشي كيف كلها حالك في ممكن لها لعود الحيوان حالات كتيرا جدا تجيما تلك يعني احيانا معروضة المنبوبة خلاص سأكون تلوسيكم بالنوم انما لو قاعدت تحكمنوا بالحاولات دية ممكن لها ينبقى على النقطه النقط الهرس الريس الستيشن نعمل كير بالميابي السورة في البحر في البحر في rat... اللي خاتل للأقراء دا كون حوالي خمسة ميابيين وبيتقطع اسمائي الميابي يعني العجل بالشكل دي ينتفل ينزل يبدأ بقى في الجانين يبدأ مثلا في الجانين عشرة سمطين موحش خمسة ماشي يتقطع من عند السكين اللي كده هو ما فيش مشكلة اوه احيانا الوقت لما بطيره اللي تقول تطريب ذا كلناه ذا كلناه بطريقة تبص ما فيهش طرص عليها في الخيول اللي اقول لبسعين سنتر وبين الفترة انما فيه دمركاشة دينك على واحد ثلاثة سنتر من الجسم لما تشيك تتقطع منيه لما تشيك دي بطريقة الدوارد او لما الفرصة فيك دقف من المغالي ده المحدة كده او كده لابد ان هو اتنظف انا بسيب زي البينشر يا دكتور مثلا او بتدين مرتين كل يوم اعمل له ده انزل الحاجات اللي فيه البقايا بتاعه الجيوك فلود والحاجات دول والقط وبعدين اعمل ديبنج ايه يا محمد بينشر كل يوم لحد ما يبقى يعني انا على بطن العجل عند دي الله بقى ده خطوره في الجنين إنه الинфекциون على طريق الأمراض تصل مباشرة لفين circulation circulation circulation بروحه فعلا بروحه circulation بس ما تكمل بس ما الظلال الأرض بعد الجنين ما بيقول لزححاول إلى روض نير من التان مبرو لزححاول إلى روض الأسنان الجنين تظليل عندما بيقول بيروح النظرة الأول وعند عام شنط بيروحها لقولك فين قل لما بيقول في الجنين هنا عبر الأرض عبر الأرض زي ما هو موجود ورفع دي ما أثراب اللي لما يدخل الفيكشن كجانين مولود رفهم وحضاً فان على الليبر زي ما بالإن والحاجات ديت المشكلة كلها بتدخل فان في الليبر لأنه داخل عن طريق مين؟ عن طريق البلاد نزل فزن. وبلاد فوزنزل بقى دقيقة دقيقة بقى تراوم دريقة بتبتاع الليبر إذا لما هو داخل داخل موشاة دقيقة على عكس حيوان دلوقتي كبير لو عن طريق العبالات بس على نمتسل على روم على أي غير تفاية الليبر في الأديم أو في اليوبر بتتتبقى فان؟ بتتتبقى على فان؟ لأنه لأنه عن طريق الله أكبر بغض النظر يا بقى ترى من يجي للتعليم بتاعت الادب التعليم فما هم يجي ال من عندك هذا الموقف الثاني والموقف الثالث إنما يجب إنما الناس اللي بتعرفينه ناس هلاش ما هم بقى ثم عمل كذا نام ثم نا بتاع بتعمل الضغط. دائما دائماً في مثلا مثلاً بلقى بعد المدارة فقط التعاملات التلوستورة. ده الحول من بعد المدارة. وبعد أربع قيام بلقى مينة. مختلفة. لو ايمن بتركيز من المدارة بالمينك ايكس فالتلوستورة عشرة ايكس. 10x كلوسترام يا جماعه 10, إيكس. 10, إيكس. 10 إيكس. مهم قوي ان المولود او نيو بور ياخد كلوسترام اسكويكلي اسبوسو ياخد يا محمد كلوسترام امتى اسكويكلي اسبوسو بعد الولادة وكل ما كان اسرع كل ما كان افضل ليه؟ لعهوده الاتصال البوه اللي ترسلها تسمع بموليت ونصرع معين المزاوة للآي دي من الميونو بلوكريم الآي جي والآي جي ام والآي جي دي جي دي جي اي خلاص من الميونو اللي, اللي ضد الامراض اللي كان لفتانية بكلية ومهيب الميكانين ياخدها مباشرة من معدلها فعندلتها ليه ياخدها للتلبي طب ليه ما ياخداش يوم او هل هو لو تاخر لثاني يوم هياخد زي يوم لا فاول مرة اول رضعه بعد الولاده بيعمل امتصاص للقرص مباشرة مباشره عشان تعمل اليوم واليوم تدخل الدم عشان تعمل ايه هرمون ال يعني حاجه زي الاناش يجي دي على المسار بتاع النيستم يعمل يحمي الجنين من الإدمان والإسهال. طب لما خد اول رضع من كل صورة اللي حصل حصل استنيليشن استنيليشن للبرود يوليتيك انزائي. لما الجنين بيولد هو لسه مولود الرومان ولا موردا والديسكين كلها عفش نزاعات. وبالتالي لا تحتس اي مش اي حاجة تحصل مبادرة انا اهم متصل وشان ومباوة نزول الكولوسترام في الموازن وهم يحصل يحصل سبسكريشان للبروتفوريديك نزايد يحصل سبسكريشان لها يحصل لبروتفوريديك نزايد ايه اللي يحصل بعد جدا يومي يعامل يعامل الكولوسترام وعملت اي حاجة داخل الباطر هيتهضل يعامل باي مدرن كزايدة وزبط هيتهضل تب ايه ليه بس بقى دلوقتي ما استفدتش حاجة. خلص? يا رجل. استفدت بالاول ان انا افدت ان يوم بلوم تعمل يوم هدومين. طب وبكرة وبعده استفدت ان انا افدت حاجة عالية القيمة زي حاجة ايه? عالية القيمة المزايزة. حاجة العشرة. ماشي? بمعنى ان هو ببكرة وبعده بقى فيها جلس بنزيمز بس الحاجات ده هي تتكارسل فيها عالة. ها? والفصورس عالي وكل متر انت والبروتين عالي كل حاجة ورنما كل حاجة عالية فيه عشرة بعض وبالتالي بقى كنتها اه اكتر انها مهمة اولي ان هو ياخد اه اه اسويت عشان كده البروتين ده لما بناعمل الهيد الهيد ده يتخصر يعني يتبني يعني لو اضطه عمالي مبتلاش دبا لما اضطه عمالي انه ما بيتبني ده لايه التنفيذ العالي فيه عشان كده لانه مكتبه عادي يفضل يفضل ان انا مأكوش من حالي يعني انا لو بقر ودت واتي بقر من الهارة مديوسة وفيها وهي اصلا يكون 30 او اربعين كيلو لديه ايه تلاتين او كيلو لديه والغاية اتباع كوكتهم انها بقرسة انا لاحقه انا حقوق في المبادع هذا بقرسة نعم بيتاخد عشرين تعالى عشان يتعملوا في ليه؟ بقرة ويلتت وماتها او بقرة ويلتت وعندها مشكلة في الهضة بقرة ويلتت وعندها فيسيولوجي السيوليوشي كالي في الهضة ميلي دم في اللبه في العربة يتفعش اتبعه اوما يجيب له ايه؟ اجيب له, له ايه؟ اجيب له ايه؟ اعمل له جاستو هون؟ يأدب فيه وبعدنا بدي له ايه؟ من الجانين المغليوش يا مخمي. ليه? ليه مغليش الكلوسرم? ها? ما تقللش. يا فناس. لا ما تقللش. هو ماشي. عشان ايه مخمي. بتجاب بتيمسك الكلوسرم اللي على النار يا بتجاب ان انا اخطه فقط على بص صيفة. يومي فيك بص صفاء. انا على النار ليه? اشترك ليش ولكوالي تبتعطي ليش اللي هو لما هذا الخطا بقى ان يجي واحد الهداية لازم اعمله فريزنج يبقى عندنا في اي مكان عندنا كولوسترام فروزن في اي ظروف اي عجلة يتولد وعاوش كولوسترام ونعملها ساوي من الفريز فروزن كولوسترام ونطلقه كولوسترام لانو ده اللوكان اللوكان اميونيت بتاعي ده بتاعي المشكلة بعنوه نحن الحاجة انه انه انه احيانا انه واحد ادبارة والتي قابلها ملكة انه بطل تروس ومن بعضها دي احصل لها سيد داو سيد داو سيد داو سيد داو اللي يقول? لو اني اخيها مهين يعني هو خد منها مرة واحدة ربعونيوت ربعونيوت لتر لفتر. دايما يمرص لها فجاه الايه الميل فيفا يحصل لها بكم وبعدين لازم نعالجها كلسه عشان ايه عشان تفوق تاني دايما في الانتنس برودكشن الاكل الواحد الاسره بنقوم مولعها على ثلاثه وبعد كده بيتعزل عشان يتعاملوا ايه ارتفيشل فيد يعني يحلبه لبن وكل جاب وكل عجل بيبقى لو بدل او او كده ونربع على اللبن طبعا صعب في بيت تاتين كيلوها لده ما هو لوك مين كانوا بيتحططوه بلده ومتبعهم مباشرة كيلوها وهكذا يا حتى حتكلمين بنفس الكلام في الكلام طبعا بين قولة اللي يشمعونه والكلام ملطة بالكيلوها كلام بقتل كتير على كفير اللي هاتين بنيز واحد حد نو سؤال كيلوها حد سؤال بس المره